عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذن فليمط عنه وفي رواية المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخ المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه